البشر يجادلنا في قوم نوط إن إبراهيم لحليم أوهم منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود ولم ج